ان ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم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 من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق وأن القيامة آثية لا شك فيها فلما انشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المطلعون عليهم ماذا لا يفعلون بشأنهم قال فريق منهم ابن على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم ربهم أعلم بحالهم فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة لنتخذنا على مكانهم هذا مسجدا للعباده تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم ربنا يقول وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق أي وكما المنا الفتيه وبعثناهم من نومهم على هيئتهم اطلعنا عليهم اهل المدينه في ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله بإحياء الموتى حق فلا يشكون في قدرة الله على البعث. لأن حالة أصحاب الكهف في نومهم وانتباهتهم بعد مدة طويلة كحال من يموت ثم يبعث وتأمل هذا الحال الذي يمرنا كل يوم علينا أن نستغفر به الموت ونستفكر نعمة النوم ونعمة الإيقاب. وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي بعد ما أماتنا وإليه النشور فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله فكان يبدأ يومه بذكر الله وينهي يومه بذكر الله فيقول قبل أن ينام باسمك اللهم أموت وأحيا أي بذكر اسمك أحيا ما حيت وعليه أموت فلا انفك عنه ولا أهجره مدة حياتي إلى مماتي وإذا من معناه بك احيا فأنت الذي تحييني وأنت الذي تميتني لإرادتك وقدرتك والمراج بالحديث هذا المقصود به النوم لأن الموت في النوم هو الموت الصغرى فمعناه باسمك أنام وأستيقظ فقد سمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحرشة تمثيلا وتشبيها بالموت الاكبر وفيه تذكير له وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه نشعر وذلك لان النوم من الموت والله يرد روح النائم عليه عند استيقاظه ولذلك حمد الله سبحانه وتعالى لان الله قد رد عليه روحه ورد إليه يقضته وإليه النشور أي إليه الإحياء للبعث فتأمل حتى ننتفع من من استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو بهذا الذي عند النوم وعند الاستيقاظ فيه وإليه النشور أي إليه الإحياء للبعث فنبه باعاده اليقظه بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث بعد الموت فالإنسان يستذكر هذه المعاني الإنسان يستفكر هذه المعاني. نعود إلى هذه الآية الكريمة ثم قال تعالى قد يتنازعون بينهم أمرهم أي أعثرنا على أصحاب الكهف حين اختلف أهل ذلك الزمان في البعث بعد الموت فمنهم من يؤمن به ومنهم من ينكره فقال ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم أي فقال الذين أعثرن أعثرهم الله على أصحاب الكهف حينما ابنوا عليهم بنيانا يسترهم ربهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فهؤلاء أرادوا أن يتخذوا ماذا أرادوا أن يتخذوا مسجدا أي قال رؤساء المدينة الذين غلبوا على اهلها لنبنين عليهم مسجدا يعبد الله فيه وهذا يعني الامر حصل لهم وفي شريعتنا يحرم بناء المساجد على القبور بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك فذكروا هذا الشيء ليس معناه اقرار لهذا الامر الايه الثانية والعشرون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 فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا سيقول بعض الخائطين في قصتهم عن عددهم هم ثلاثه رابعهم كلبهم ويقول بعضهم هم خمسه سادسهم كلبهم وكلت الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير قليل ويقول بعضهم هم وثمان وثامنهم كذبهم قل أيها الرسول ربي أعلم بعددهم ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من من أحوالهم أهل الكتاب يعني لا تجادل أهل الكتاب في هذه العدد ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تقتصر على ما نزل عليك من الوحي بشئهم، ولا تسأل أحد منهم عن تفاصيل شعرهم، فإنهم لا يعلمون ذلك. إذا ربنا جل جلاله يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلب أي سيقول بعض الصائزين في عدد أصحاب الكهف هم ثلاثة اشخاص والرابع هو كلبهم ويقولون خمسة سالسهم كلبهم أيوسا سيقول بعضهم خمسة أشخاص والسالس هو كلبهم رجما بالغيب أي إنما يقول الخائضون في عدد الفتح ما يقولون بمجرد الضم والتخمين من غير علم ولا يقن ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم أي يقول بعضهم عدد أصحاب الكهف سبعة والثامن هو شربهم قل ربي أعلم بعدتهم أي قل يا محمد للخائضين في عدد أصحاب الكهف بلعن ربي أعلم من غيره بعدد الفتية علما تاما ما يعلمهم إلا قليل أي ما يعلم عدد أصحاب الكهف على الصواب إلا قليل من خلقه. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي فلا تحاجج في أصحاب الكهف إلا محاجه ظاهرة ولا تجهد نفسك فيما لا طائل من ورائه وهذا تأديب فالكثير من المجادلات تحصل بين الزوجين بين الاخوه بين الجيران في العمل لا طائله تحتها ينبغي على الإنسان أن يقتصر على الشيء الذي ينفعه ويريح قلبه ويقربه إلى ربه ولا تستفت فيهم منهم أحداً أي ولا تسأل في أصحاب الكهف احدا من أهل الكتاب يعني من أهل الكتاب ولا غيرهم الآية الثالثة والعشرون ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن أيها النبي لشيء تريد فعله غدا اني فاعل هذا الشيء غدا لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه وهو توجيه لكل مسلم وهذه عبارة جليلة وهو توجيه لكل مسلم لأن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع المسلمين إلا ما ورد الدليل بتخصيصه والإنسان يتأدب بهذا وذا في الإنسان لا يقول على شيء سيأتي في الزمان أنه سيفعل إلا ان يأتي بأمر المشيئة فكل شيء لا يحصل إلا بأمر الله وإرادته ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا أي ولا تقولن يا محمد لأي شيء تعزم على فعله إني فاعل ذلك الأمر في المستقبل الآية الرابعة والعشرون إلا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا الا ان تعلق فعله على مشيئه الله بام تقول سافعله ان شاء الله غدا واذكر ربك بقولك ان شاء الله ان نسيت ان تقولها وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا إلا أن يشاء الله أي إلا أن تقول مع ذلك القول إن شاء الله نعم فتأمل هذه الآية الكريمة إلا أن يشاء الله إلا أن تقول مع ذلك القول إن شاء الله كما قال تعالى وما تشاءون الا أَيَّ شاء الله. الله واذكر ربك إذا نسيت أي إن قلت يا محمد سأفعل شيئا غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله فاذكر ربك بعد نسيانك بقولك إن شاء الله وذلك الإنسان يصحح يصحح قريبا وبعيدا ويعيش الإنسان يصحح حتى يكون على الاستقامة التي يحبها الله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد أي قل داعيا ربك أرجو أن يوفقني ربي ويدلني إلى طريق هو أقرب الطرق الموصلة إلى الرشاد ويثبتني عليك الآية الخانسة والعشرون في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ومكث أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين نعم قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة أي وبقي الفتية في الكهف نياما مدة ثلاثمائة سنة والزيادة في تسع سنين إذا من أراد الله أن يحفظه ويقيه الفتن حسبه وذلك الإنسان أن يتوكل على الله تعالى دواما وأن يلجأ إلى الله وأن يكون على ما يحبه الله وربنا قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون فالإنسان يتوكل على الله تعالى لأن من أراد الله أن يحفظه هيّ له الأسباب وهيّ له الأمور فهذا مثال لمن حسر الله لهم أنفسهم ودينهم بل جعلهم على عدد كبير من السنين أحياء من غير أن يؤذوا الآية السابقة الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. قل أيها الرسول الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه له سبحانه وحده ما غارف السماوات وما غارف الأرض شلقا معلما ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء وما أسمعه فهو يسمع كل شيء. فربنا هو السميع وهو البصير. ما أبصره سبحانه هذه للتعجب ولذا جئ بعلامة التعجب بعدها. وهو يسمع كل شيء ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا. فهو المنفرد وحده بالحكم. إذن ربنا يلقن نبيه وفيها إذن تلقين لنا لأجل أن نسير على الجادة التي يريدها الله قل الله أعلم بما لبث أي قل الله أعلم بمدة لبث الفتية في الكهف نائم وقد أخبرنا بمقدار تلك المدة بالحق والصدق المطابق للواقع فلا نقبل قول غيره وذلك أخبار القرآن هي أخبار صدق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 وقال سبحانه وما يعذب على ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وربنا قال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال وقال سبحانه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ابصر به واسمع هنا التعجب اي ما ابصر الله لكل موجود وما اسمعه لكل صوت فلا يخفى عليه شيء من ذلك وهذا التعجب اثبات السمع والبصر لله تعالى كما اثبته بقوله ان الله سميع بصير ما لهم به ما لهم من دونه من ولي اي ما لجميع الخلق في السماوات والأرض من دون الله من ولي يلي أمرهم ويدبر شؤونهم ومن ذلك أنه تولى شأن أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من خلقه ولكن مهما حصل لك على الله وعبد الله العبادة وتضرع عليه فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب قال ولا يشرك في حكمه أحد أي ولا يشرك الله في قضائه بين خلقه وفي تدبيرهم احدا سواه فهو المتفرد وحده بالحكم في خلقه قضاءا وقدرا وخلقا وتدبيرا وبالحكم فيهم امرا ونهيا وثوابا وعقابا كما قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله قال واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك اي وقرأ يا محمد ما اوحي اليك من كتاب ربك اذن الايه السابعة والعشرون واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واقرا ايها الرسول وأعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن فلا مبدل لكلماته لأنها كرمات صدق وعدل كلها ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ أن اليه ولا معاذا تعود به سوا ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وتأمل لما يأتي الخطاب للنبي تأمل انت ما الواجب عليك ففي مثل هذا واجبك ان يكون كذلك قال واتل ما اوفي اليك من كتاب ربك تامل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل تلقي الوحي وهو امر كان في غايه الشده فعلينا ان نتحمل القران و ناخذه عن الاشياخ و نجلس عندهم و نبذل الوسعه التعلم ثم ايضا نحن نتلو هذا القران على الناس ونبصر الناس بهذا الكتاب الخالب قال واتبعوا ما إليك من كتاب ربك أي وقرأ يا محمد ما أوحى الله إليك من القرآن وأبلغه إلى الناس واتبعه بتصديق اخباره والعمل بما فيه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وربنا قال اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن تأمل هذه الوظيفة هي وظيفة الرسول تلاوة القرآن على الناس في الصلاة وفي غيرها وهو وظيفة كل أحد أن يحيي مجالس القرآن وأن يعلم الناس هذا الوحي الذي هو حياة من القلوب. وربنا قال فاستمسك بالذي اوحي اليك إنك على صراط مستقيم تأمل كيف أن الإنسان يمتع على الصراط يقرأ يتدبر يعمل ويأبث علوم القرآن بعيد الأنام وربنا قال ورتل القران ترتيلا قال لا مبدد لكلماته أي لا أحد يستطيع أن يغير كلمات الله الشرعية فيحرف القرآن بتغيير أخباره وتبديل أحكامه أو صرفها عن معانيها الصحيحة ولا أن يغير كلماته الكونية فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى امتحانا واختبارا للعباد. وربنا قال وتمت كلمة رب صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وقال سبحانه انا نحن نزلنا الدكر وانا له لحافظون وقال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إذن هذه الوظيفة وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نرعاها وعلينا أن نبث علمه وسنته وهديه وشمائله للناس أجمعين وكل على حسب وسعه وقد تسهلت على الناس أمور بث العلم فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في باب خير فتحه الله تعالى قال ولن تجد من دونه ملتحدة أي ولن تجد من دون الله ملجأ تهرب اليه وتحتمي به من العذاب إن أنت لم تتل القرآن باتتريه وتبلغ إذا اتباع القرآن وتبليغ القرآن وتعلم القرآن لابد للإنسان أن يقوم به وربنا قال ملقنا النبي صلى الله عليه وسلم قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن اجد من دونه ملتحدا. وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهذه فيها بشارة أن الإنسان حينما يقوم بأداء حق الله في بث العلم فإن الله يحفظه ويكله من فوائد الآيات اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها غير جائز في شرعنا فهذه الفائده اتي بها لأجل التنبيه حتى لا يغتر انسان بأمن دكر فما دكر من باب الإخبار وليس من باب اقتداء فيما يتعلق ببناء المسجد حينما فعل ذلك من كانت لهم صلبة في القصة في إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجسال من القبور وحساب فتأمل ان الله قد حفظ لهم صحتهم وأجسامهم هذا الزمن الكبر حتى الإنسان يزداد توكله على ربه وأن الله على كل شيء قدير. ولذلك فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود والجدال باللتها أحسن فالإنسان لا يجادل لكن الإنسان يدعو إلى الله فبعض الناس يقبل الموعظه هذا ندعوه بالحكمة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة في شخص عاصي تدعوه بالموعظه بما يؤثر في شغاة قلبي ادعو لرب... إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن الثالث الذي يجادل نجادله، لكن ليس بالحسن فقط بل بالتي هي أحسن. قال قالوا وجادلهم بالتي هي أحسن. أما المجادلة التي تؤدي للشقاق أو الطعم أو السب أو الفضائح فهذا غير صحيح السنة والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور المستقبليه بمشيئه الله تعالى، فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله، والمؤمن يتوكل على الله تعالى في أموره كلها. هذا وبالله التوفيق صلى الله على